إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أبناءنا الطلاب ما زال الحديث موصولا بتوفيق الله تعالى وعنايته حول شرح كتاب الحج من مختصر الشيخ خليل بن إشحق في مذهب الإمام مالك. وصلنا إلى الدرس الذي نتكلم فيه عن أركان الحج والعمرة مبتدئين ذلك كما ابتدأ المصنف بركن الإحرام الذي هو بداية أركان الحج والعمرة والذي من خلاله. يشرع الإنسان بعده في كل مناسك الحج والعمرة والركن كما نعلم في الحج هو ما لا بد من فعله وهو الذي لا يجزئ عنه دم ولا غيره وقد سبق لنا بيان الركن في الكلام عن الصلاة وقلنا إن ركن الشيء هو ما يقوم الشيء به ولا يصلح بدونه وباتفاق العلماء أركان الحج أربعة الإحرام والسعي والوقوف بعرفة والطواف لكن الإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه يخالف في هذا العدد ويقول إن أركان الحج تلاتة إذن هناك تلاتة متفق عليها مبين العمة وأبو حنيفة رحمه الله يخالف في ركن من هذه الأركان، يعني يخالف اعتباره ركن. وإحنا نعلم إن الحنفية يفرقون ما بين الفرد والواجب في باب العبادات، كما يفرقون بين الصحيح وبين وال... الفاسد والباطل في باب المعاملات. نفس هذه الأركان للإحرام والسعي والطواف هي نفس أركان العمرة، والعمرة تختلف عن الحج في استقاء ركن الوقوف بعرف. والكلام عن الإحرام يتناول المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية لأن الإحرام له ميقات ميقات زمني وميقات مكاني الميقات الزمني اللي هو متى يقع الإحرام والميقات المكاني اللي هو ممن أو مما يبتدى الإنسان الإحرام المصنف رحمه الله يجمع بين الحج والعمرة بقوله في بيان هذا الركن وركنهما الإحرام أي وركن الحج والعمرة الإحرام وركنهما الإحرام ووقته للحج شوال لآخر الحجة وكره قبله كما كانه وفي رابع تردد وصح للعمرة أبدا إلا لمحرم بحج فلتحلله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ومكانه له للمقيم بمكة وندم المسجد كخروج للتفث لميقاته ولها وللقران الحل والجعرانة أولى ثم التنعيم وإن لم يخرج أعان طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق المصنف يتكلم عن أركان الحج والعمرة نعم الحنفية سبق لنا أنهم قالوا أن الحج له ثلاثة أركان هذا ليس مذهب الجمهور لكن هناك من الحنفية أو أكثرية الحنفية من يرون أن الحج له رقنان فقط لأنه الوقوف بعرفة ومعظم توارف الزيارة لكن هناك من الحنفية من يروا أن الحج ثلاثة أركان والشافعية بيروا ان اركان الحج هي نفس الاربعة المتقدمة ويزيدوا عليها ركن ازالة الشعر بعد الوقوف بعرفة وركن الترتيب يبقى احنا هنا امام احرام وسعي ووقوف بعرفة وطواف اركان اربعة متفق عليها عند جميع الفقهاء عدا الى حنيفة وامام ركنين اثنين يؤكد عليهم الحنفية الوقوف بعرفة ومعظم طواف الزيارة وأنام ثلاثة أركان اثنين زدواهم الشفيعية على الأربعة المتقدمة اللي هي إزالة الشعر بعد الأقواس عارفة وتركيب الأركان ومن من أراد توصل في ذلك فليرجع إلى كتب المذاهب في كل ما في كتب الفقه في كل مذهب من هذه المذاهب اللي حرم عناه في اللغة إيه أبناء طلاب اللي حرم مصدر من كلمة من فعل احرم اذا دخل الحرم او اذا دخل في حرمة الحج والعمرة او دخل في حرمة الصلاة لان احنا في الصلاة بنقول تكبيرة الاحرام لكن عند علماء الشريعة الشيخ فريد بيعرفه ورحمه الله معنى الدخول بالنية في احد النسكين مع قول متعلق به او فعل كالتوجه على الطريق والاحرام كما نعلم له ميقات زناني حيث أشهر الحج تبتدئ من أول ليلة من شوال إلى ما قبل طلوع فجر يوم النحر بمدة تسع الإحرام وتسع الوقوف بعرفة حتى ولو لحظة ويمتد زمن التحلل منه إلى نهاية شارد الحج بناء على مشهور مذهب مالك وهو الذي قال الله عز وجل عنه في كتابه العزيز الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحد فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلم الله وتذود فإن خير الزاد التقوى والتقوى يا أولي الألباب لكن بالنسبة لميقات المكان هي البقاء اللي يبتدى إنسان منها الإحرام وهذه تختلف باختلاف كل بلد وكل جهة وسيأتي الكلام عنها في موضوعه وبناء على إن الحج له وقت زمني معين فيكره الإحرام بالحج قبل أول شوال لكن إن وقع ينعقد. وبالنسبة للآخر لو أحرم بعد فجر يوم النحر فيناقد الإحرام للعام القادم الدليل على الوقت الآية التي ذكرناها آية البقرة الحج أشهر المعلومات وهذه آية دالة على وقوع جميع مناسك الحج في هذه الأشهر الثلاث والإحرام هو بداية هذه المناسك وبعض العلماء يتوقف عندنا ويقول إن كيف يعبر القرآن الكريم بأشهر مع إن الحج يقع في شهرين وليس وليس في ثلاثة نقول إن هذه الأشهر الثلاثة يتخللها بالفعل أفعال الحج وكان الحج قديما يكلف الناس شهورا طويلة وكان بعض الناس يشرح في الحج قبل شوال بشهر أو أكثر الإمام الصحابي الزاهدي ابن عباس رضي الله عنهما رضاه يقول لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. فإن سنة الحج ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. هذه سنة الحج. للإمام الصحابي ابن عباس تكلم عنها رحمة الله تعالى عليه. سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما يقول أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. بناء على ذلك المصنف يذهب إلى كراهه الإحرام قبل المواقيت الزمنية لأن هذا مخالف للسنة وهو القرآن يقول حج أشهر معلومات ويكره للإنسان أيضا أن يحرم قبل وصوله للميقات المكاني لأن هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أحد أن يحرم قبلها مسألة الأشهر المعلومات الإمام الشوكاني رحمه الله يتكلم في التفسير في تفسيره فتح القدير عن الخلاف في ذلك يقول. ان اختلف في العشر من المعلومات فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري هي شوال وذو قعدة وذو الحجة كله وهذا قول امام مالك لكن الامام الشابي والنخعي والسدي وهذا يسبقهم في ذلك العباس رضي الله عنه وارضاه يقول هي شوال وذو قعدة وعشر من ذي الحجة ويوافقهم في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد وعيرهم وهو مروي في رواية أخرى أيضا عن مالك والإمام الشوكاني يشير إلى أن فائدة الخلف من هذا أنه إذا وقع شيء من أعمال الحج بعد يوم النحر فمن قال إن ذا الحجة كله من الوقت لم يلزمه دم التأخير ومن قال إن ليس إلا العش فقط قال يلزمه دم للتأخير هنا مسألتين تعلق بمسألة الإحرام قبل النقاط الزماني أو قبل النقاط المكاني المسألة الأولى وقع في المذهب تردد في كراءة الإحرام من راضغ بناء على أنها قبل الجحفة أو الجحفة كما سيأتي في تعريفها أو عدم كراءتي باعتبار أنها من أعمالها يعني تابعة لها وقع تردد أيضا وقع تردد في هذه المسألة والأرجح في المذهب هو الثاني اللي هو عدم الكراهه. قال لأن رابط من أعمال الجحفة وكانت مفتصلة بها بالفعل اثنين وإن كان يكره التقدم في الزمن على الميقات الزماني والتقدم على الميقات المكاني إلا إن الإحرام لا وقع فهو صحيح هذا بالنسبة للحج لكن بالنسبة للعمرة طول السنة يعني الإحرام بالعمرة غير مقيد بوقت لكن اللي مقيد بوقت هو الإحرام بالحج فالإحرام بالعمرة ولا السنة إلا لمن أحرم بالحج فلا ينعقد إحرامه للعمرة إلى تحليله ويرمي جمرة العقبة وطواف الإفادة والسعي بعده لمن لم يسع أي لا ينبغي للشخص أن يأتي بالعمرة إلا بعد التحلل من الحج بالفراغ من جميع أفعال الحج ويقنع الإحرام بالعمرة بعد التحللين الأصغر والأكبر وقبل غروب الشمس من يوم الرابع من أيام منه حتى ولو كان الشخص متعجل في يومين فلو أحرم بها الشخص حينئذ ينعقد الإحرام ولكن مع الكراهة ولكن لا يفعل منها شيئا يعني من العمر من الطواف أو السعي حتى تغرب الشمس فإن فعل شيئا قبل غروب الشمس في يوم الرابع من أيام النح ففعله لا يعتد به الميقات المكاني قلنا إذا كان الشخص من أهل مكة المصنف يرى أنه يحرم من مكانه الذي يقيم وإن كان يستحب له, له المسجد إذا أراد الإنسان أن يحرم بالحج فميقاته مكة سواء كان من أهل مكة أو أقام بها وسواء كانت الإقامة هنا إقامة لا تقطع حكم السفر أو إقامة تقطع حكم السفر ففي الجميع يحرم الشخص من مكة من مكانها الذي يعيش فيه ما لن يكن قارنا لما القارئ له أحكام تختص به والإمام الحطاب يتكلم هنا بشكل واسع في مسألة إجزاء الإحرام لمن كان من أهل مكة وخرج فأحرم من غيرها وغلوصة كلام الإمام الحطاب بأن ظاهر كلام المصنف عدم جواز ذلك خلافا لمن أجابها من فقهاء المذهب مثل ابن الحاجب وغيره والمصنف يرتب على الإحرام من مكة مندوبين اثنين المندوب الأول استحباب الإحرام من المسجد الحرام وذلك من الموضع الذي صلى فيه الإنسان ركاتي الإحرام إن استطاع ويلبي وهو فيه جالسا في موضعه ولا يلزم أن يقوم من المصلى ولا أن يتقدم إلى ذهب البيت مندوب آخر المقيم بمكة من أهل الآفاق يندب له الخروج لميقاته ليحرم منه ويدرك الحج وذلك لو اتسع الوقت إن لم يتسع فهذا المندوب لا يشترد أو لا يندب هذا الأمر يعني لو إنسان مثلا من أهل مصر أو من أهل العراق أو من أهل الشام مقيم مكة وأراد أن يحج يندب له أن يخرج إلى الميقات الخاصة بأهل بلده ويحج أو يحرم من هذا الميقات لم يستطع فلا بس إذا أراد الإنسان أن يحرم بالعمر فقط عليه أن يذهب لأقرب مكان للحل ويبتدي الإحرام منه ومثله في ذلك القارن لماذا؟ قالوا ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم في الصورتين كما هو الشرط في كل إحرام لأن كل إحرام يشترط فيه ان الانسان يجمع فيه ما بين الحل والحرم لكن المصنف في الترتيب المشتهب يقول الجعرانة ثم التنعيم يعني يرتب على هذا النحو. التنعيم اللي هي المنطقة المعروفة الان بمساجد عائشة يعني المقات المكان للعمرة للمعتمر وللقارن اذا كان بمكة الميقات المكاني بالنسبة لها اقرب مكان للحل من اي جهة كانت ولو بخطة واحدة والمصنف يفضل الجعرانة لان النبي اعتمر منها ولبعدها ثم يليها في الفضل التنعيم لأن النبي أمر السيدة عائشة لأن تخرج تعتمن من هذا المكان كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل وفيه ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعى عبد الرحمن بن أبي بكر فقال خرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظرك ما ها هنا قالت فخرجنا رضي الله عنه قالت فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفى والمروة إلى آخر الحديث الحديث فيه دلالة واضحة على أن الحرم ليس مقاطع مك... بالعمرة يعني ما يصلحش أن الإنسان يحرم بالعمرة من الحرم لا يبد أن يخرج إلى مكان خارج الحرم ولو كان الحرم يصلح للميقات عمر ما كانش النبي أمر السيدة عائشة بالخروج إلى هذا المكان يعني أمر سيدنا عبد الرحمن بالخروج بها إلى هذا المكان وتحمل المصاعب في تلك الليلة الإحرام من الحل لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتبع ما هو أسهل للمكلف ما لم يكن هناك مانع شرعي فلو كان جائز للشخص أن يحرم بالعمرة من المكان من البيت الحرام أو من الحرم لقال لا أحرمي من هذا المكان والمصنف يرتب على وجوب الإحرام بالعمرة أو القرن من الحل أن القارن أو المعتمر إذا لم يخرج إلى أقرب مكان للحل وأحرم من داخل مكة سيعيد الطواف والسعي لو فعلها قبل خروج هنا الحرام ينعقد لكن يؤمر بالخروج إلى الحل قبل أن يطوف ويسعى فإن طافى وسعيا قبل خروجهما إلى الحل فهو كالعدم ويؤمر بالإعادة بعد الخروج إلى الحل ويلزمه فدية إن كان قد حلق رأسه بعد شعيه الفاسد لماذا؟ قال لأنه حلق وهو محرم من حيث الواقع من أجل هذا يقول المصنف رحمه الله وإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهد انحلق يعني هنا المصنف يعقد له احرامه ولكن لا بد أن يخرج ويعيد للحلي ويعيد الطواف ويعيد السعي وما وقع منه من طواف أو سعي قبل ذلك فهو لغون لا يعتد به بعد ذلك انتقى المصنف يتكلم عن المواعيد المكانية لغير المكة الموقيت المكانية اللي هي الأماكن الإنسان سيحرم منها من خارج مكة من أهل البلاد المجاورة أو البعيدة أو القريبة من مكة يقول المصنف وإلا فلهما يعني الحج والعمر يعني وإلا إن لم يكن الشخص من مكة أو مقيما بمكة كما تقدم في الكلام السابق وإلا فلهما ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن وذات عرق ومسكن دونها وحيث حاذا واسدا أو مر ولو ببحر إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى إلا كمصري يمر بالحليفة فهو أولى وإن لحيد رجي رفعه كإحرامه أوله وإزالة شعثه وترك اللفظ به الموقيت المكانية لكن حددها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الآفاق يحرم منها يحرم منها اصحاب هذه البلاد او هذه البقاع وكل من حاذاهم او مر عليهم ممن يريهم من البلاد على النحو التالي اولا ذو الحليفة هذا ميقات اهل المدينة وما وراءها من الدقاء وذلك الحليفة بضم الحاء فتح اللان والفاء تصغير حلفة هو ماء لبني جشم بن بكر جشم بن بكر وهم قبيلة مشهورة من قبائل العرب وورد ذكرهم في قصيدة عمر بن كلثوم احدى المعلقات الشبع وهو أبعد الموقيت من مكة على عشر أو تسع مراحل منها ومن المدينة على سبعة أو ستة أو أربعة أميال ويسمى المسجد الذي هناك بمسجد الشجرة اثنين الجحفة بضم الجيم ويسكان الحق وكانت كانت قرية بين مكة والمدينة خاربت هذه القرية بينها وبين مكة حوالي خمس مراحل وبينها وبين المدينة حوالي ثمان مراحل هذه المنطقة للجحفة ميقات أهل الشام وميقات مصر وميقات بلاد المغرب ومن يأتي من وراءهم كبلاد الأندلس وبلاد الرو هذه المنطقة قالوا سميت بذلك لأن السيل أشحفها كما قال بعض العلماء وقالوا أن النبى عليه السلام سماها بذلك وهي الآن يحل محلها منطقة راضغ أو قرية معروفة براضغ فيصح الإحرام منها بلا كراها وهؤلاء يحرمون من هذا المكان إذا حاذوهم بحرا لأنه لا يلذم في الإحرام من الميقات إن الإنسان يمر به برا بل بمجرد محاذاته بحرا وهذا أصبح مكان معروف الآن للحجاج الذين يسيرون في البحر الأخمر القادمين من مصر ومن غيرها من البلاد عبر السواحل إذا حاذوا هذا المكان يحرمون المكان الآخر الثالث يلملم وهي ميقات أهل اليمن والهند ومن مر عليهم وهي لم لم جب المشرف على عرفات وهو على مرحلتين من مكة يقال له قرن المنازل وهذه المواقع لأهل هذه الجهات المسخورة ولكل من حاذاها أو مر بها حتى ولو لم يكن من جهتها قرن المنازل ميقات أهل نجد اليمن ونجد الثجاز وهي منطقة تلقاء مكة على مرحلتين منها ذات عرق ميقات أهل العراق وسائر أهل بلاد المشرق وهي قرية على مرحلتين من مكة وقالوا سبب التسمية أن بها جبل يسمى عرق يشرف على وادي يقله وادي العقيم هذه الأماكن عبر تاريخ هذه الأمة الإسلامية منذ أروقتها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي المواقع المكانية التي لا ينبغي على الإنسان أن يتخطاها ولا أن يتجاوزها إلا وهو محرم إذا كان ذويبا لأداء الحج أو العمر الدليل عليها إلا حديث المروية في ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحثة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمني يلملمة فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهل فمهله من من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهللون منها حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وبلغني كلام لابن عمر رضي الله عنه وارضاه وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق يبقى واضح هنا أن حديث ابن عباس رضي الله عنه أوسع أو تناول في أربع موقيت حديث ابن عمر تناول فيه نفس الموقيت ايضا حديث السيدة عائشة زاد او تناول في ميقات اهل العراق جملة هذه الحديث تخرج لنا هذه الموقيت الخمسة اللي حددها النبي عليه الصلاة والسلام للإحرام ينبني على الإحرام من هذه الأماكن طائفة من الأحكام نبرجها لكم على النحو التالي اولا إذا كان الشخص منزله دون هذه الموقيت مما يلي مكة يعني بينه وبين مكة فيحرم بالحج أو العمرة من منزله إلا من كان منزله في مكة فيحرم للحل للإحرام بالعمرة أما الحج فيحرم بين من مكة على نحو متقدم أو النحو الذي أشير عليه وإذن المصنب يقول فيه أيضا ومسكن دونها يعني إنسان مسكن قريب من هذه الأماكن بينه وبين مكة يحرم بالحج من منزله لن يعتبر في عدادها أو في حكمها لو الإنسان حاذن هذه الموقيت أو مر عليها يجب عليه الإحرام منها سواء كانت برا أو بحرا ويلحق بها جوا وإن كان جوا فيه تعذر فمن هنا تجد الحجيج يحرمون بالمطارات التي يستقلون منها الطائرة لو الإنسان المصري أو المغربي أو الشامي مر بذي الحليفة قاصدا المرور بالجحفة أو محاذتها فإن الأولى في حق أن يحرم من ذي الحليفة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم منها ويجزن أن يؤخر أحرامه إلى ميقاته الذي هو الجحفة يعني يأتي لهذا الحكم أن شخص ميقاته الجحفة كأهل مصر مثلا أو أهل الشام لكنه مر بذي الحليفة يعني مر بالميقات أهل المدينة قاصدا الذهاب إلى ميقاته هو في هذه الحالة يحرم من ذي الحليفة تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن أخره إلى إحران بلده فلا بأس جاء في تهذيب مدونة للإمام البردعي رحمة الله تعالى عليه ذي الحليفة نقاط آل المدينة ومن مر بها من الناس كلهم خلا آل الشام ومن وراءهم من أهل المغرب فإن ميقاتهم الجحفة لا يتعدون ولهم إذا مروا بالمدينة أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة والأفضل لهم أن يحرموا من ذي الحليفة ميقات النبي صلى الله عليه وسلم ولأنها طريقهم وميقات أهل اليمن من يلملم وأهل نجد قرن وقت عمر بن الحطاب رضي الله عنه ذات عرق لأهل العراق طبعا هذا كالفي نظر لأنه سبق في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وارضها أن هذا التوقيت من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها فيه مقال هو مروي عند أبي داود والنسائي واللفظ الوارد هنا لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق لفظ النسائي أتم في الحديث والحديث فيه علة لكن له هو يصح بها فمن هنا الملكية يقولون إن الوقت هذا النقاد سيدنا عمر رضي الله عنه ورضاه وقت عمر ابن الخطاب ذات عرق لاهل العراق ومن مر بالمدينة من اهل العراق فليحرم من ذي الحليفة ولا يؤخر إلى الجحفة وإن مر اهل الشام ومصر قادمين من العراق فليحرمه من ذات عرق وكذلك جميع اهل الالاف من مر منهم بنقاد فليس له ليس له فليحرم منه ما عدا هؤلاء أهل الشام ومصر ومن وراءه. لماذا يحطص بهذا المكان؟ يعني يحطص هؤلاء بهذا؟ قالوا يحطص بذلك الحكم لأنهم يمرون بنيقاتهم أو يحادونهم. ولهذا إذا لم يرد المرور بنيقات أو محاذاته فيجب عليه الإحرام من ذي فليفة، كما يجب إحرام النجدي والعراقي واليمني والسائر أهل البلاد، سوى المصري والمغربي والشني. إذا مر بذل حليفة أن يحرم منها إذ لا يتعدونا إلى ميقات الله والمصنف رحمه الله يشدد على هذا الأمر مبالغا بإحرامهم من ذل حليفة على سبيل الأولوية بقوله وإن لحيد رجي رفعه والمعنى أن الإحرام من ذل حليفة أولى لهم لهؤلاء يعني المصري والشامي ونحوين ولو كانت امرأة عليها الحيد وارتجى رفع هذا الحيد قبل وصولها إلى الجحفة فلتحرم من هذا المكان على سبيل الأولوية ولا يتبادر لأذهان أن الأولى لها الانتظار حتى تصل إلى الجحفة التي هي ميقاتها الأصلي بل تحرم من ذي الحليفة وأراد المصنف بقوله كإحرامه أوله أن الأولى لمريد الحج والعمر أن يحرم عند أول نقطة من الميقات لما في ذلك من مبادرته للطاعة وهذا مقيد بما إذا لم يكن الميقات ذا الحليفة فإن كانت ذا الحليفة فليحرم من مسجدها أو من الفناء أي فناء المسجد وليس من أول يعني المصنف رحمه الله أبناءنا الطلاب يسارع بالإنسان ويبادر به على الطاعات لو افترضنا مثلا أن ميقات الإحراني مثلا يقع في بلدة طولها عشرة كيلومترات المصنف رحمه الله يقول بمجرد دخولك لأول نقطة أو أول منطقة من هذه العشرة كيلو مترات بادر بالإحرام بادر بالدخول في طاعة الله سبحانه وتعالى يسلم لك أو تسلم لك يسلم لك ثوابك أو يكتمل لك ثوابك ولا ينبغي الإنسان أن يتراخى حتى يصل إلى آخر البلدة أو أقصى متر أو أقصى ميل في البلدة عند نهاية مكان الحرم. ويحرم منهم بل يبادر منذ بداية الدخول في منذ بات المصنف رحمه الله يشير لها وهي إيه إزالة الإنسان شافه الذي هو الدرن أو الوسخ تقليم الأصفار قص الشارب حلق العانة نتف الأبط إزالة الشعر البدن كله ما عدا شعر الرأس الأفضل له أن يبقيه ويلبده بصمغ أو سور ونحو ذلك حتى يلتصق لما روى عن سامي بن عبد الله بن عمر أنه أخبر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيله ويلبده من المندوقات ترك التلفظ بالإحرام كما قلنا سابقا في ترك التلفظ بالنية في الصلاة لأن المسألة هنا أعمال قلبية الإنسان يقصد الإحرام في قلبه ناويا به الدخول في حرمات الحج والنية كما نعلم عمل قلبي أكثر منها عمل لساني بعد ذلك المصنف انتهى عن كلام عن مواقية الزمنية وأهل المواقية الزمنية بدأ يتكلم عن مسألة تجاوز المواقيت وشرع في تقسيم المر وتلك المواقيت من حيث وجوب الإحرام عليه من عدمه والإمام الخرش رحمه الله قسمها لنا أربع أقسام قال إن المر بالميقات إما أن يكون مريدا لمكة المكرمة أو غير مريد لها والمريد لها إما أن يتردد أو لا وعلى كل حال إما أن يكون مخاطبا بالحج أو غير مخاطب الحالات اللي المصنف ذكرها في النص في مسألة تجاوز المواقيت الموقف بالإحرام على النحو التالي قال رحمه الله ومريدها إن تردد أو عاد لها لأمر فكذلك وإلا وجب الإحرام وأساء تاركه ولا دم إن لم يقصد نسكا وإلا رجع وإن شارفها ولا دم وإن علم ما لم يخف فوتا فالدمو كراجع بعد إحرامه ولو أفسد لا فات إليكم أبناءنا الطلاب بيان الحالات التي وردت في كلام المصنف رحمة الله تعالى على. الحالة الأولى من لا يريد مكة أو شخص غير مخاطب بالحج المصنف هنا جمع بين نوعين منهما لا إحرام عليهما يعني اللي هو تجاوز الميقات بدون إحرام جمع المصنف هنا نوعين النوع الأول منهم الشخص الذي لا يريد مكة النوع الثاني الشخص الغير مخاطب بالحج كالصبي والعد ونحو ذلك هؤلاء إذا مروا بالميقات بأن كانت لهم حاجة دون مكة أو في جهة أخرى أو لا يلزموا من إحرام حتى لو أراد مكة إلا أنه يعني لا يعني أرض مكة وهو ممن ليس مخاطبا بالحج أو الإحرام مثل العبد والجارية والصبي والمجنون وما عليه كل هؤلاء أو الكافر الذي لا يصح منه الحج أو لا يخاطب بالحج كل هؤلاء لا يلزمه الإحرام وليس عليهم دم لأنهم جاوزوا ميقات الخاص وهم بدون إحرام وهؤلاء سبحان الله لو كان الإنسان لو كان الشر يكلف هؤلاء الدم لو وجد الناس مشقة بالغة في المرور أو في الدخول إلى الأراضي السعودية هناك أشخاص كثيرين كثيرون يتواردون ويتوافدون على المملكة منهم من لا يريد مكة منهم من لا يخاطب بالحج للقدوم لعمل أو نحو جارب هذا لو تجاوز الإحرام ليس عليه شيء حتى المصنف رحمه الله يبلغ لدي المسألة ويقول أن لا يلزم إحرام ولا يلزمهم دم وإن أحرموا يعني, يعني لا يجب عليهم إحرموا ولا دموا حتى ولو أحرم هؤلاء بفرض أو نفل بعد المجاوزة حلال بأن بدأ لهم الدخول لمكة بعد مجاوزة الميقات أو أذن للعبد أو للصبي أو أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أفاق المغمى عليه أو أسلم الكافر كل هؤلاء تجاوزوا الميقات قبل توجه الحج عليهم لا يلزموا شيء معناته أن يفهم من كلام مصنف إن من أراد دخول مكة مما أن يلزم الإحرام وتركه فإن عليه الدم وإن لم يقصد النسك إلا المصنف هنا استثنى الصرورة اللي هو الذي لم يحج حجة الإسلام أو اللي هو معه ومال وباخد بالحج وتقدم ذكره هذا فيه تأويله يعني الصرورة اللي أحرم في أشهر الحج بعد أن تعدى الميقات حلالا وكان حال مروره غير مخاطب لعدم إرادته الدخول له تأويله التأويل الأول يلزم الدم نظراً إلى أنه بإحرامه صار بمنزلة مريد الإحرام حال المرور التأويل الثاني عدم نزوم الدم نظرا لحال مروره الشيخ الدردير يرجح التأويل الثاني لكن لو أحرم في غير أشهر الحج فلا يلزمه دم اتفاقا الاثنين مريد, مريد مكة مريد مكة أقسام لكل قسم منها حق القسم الأول للمريد مكة إما أن يتردد عليها أو لا يتردد فإن تردد لمكة زي المنتسبين لها الدخول اللي يخلل لها في بيع طعام وبيع شراب وحطب ونحو ذلك وسائل الكسب أو كان عائد لمكة من موضع قريب بعد أن خرج منها لا يريد العودة بسبب إعاقة عن السفر أو نحو ذلك أو أراد العودة ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا كل هؤلاء لا يجب عليهم الإحرام ولا يلزمه دم حتى ولو أحرامه نسخي فيهم في العصر الحالي فيقل السيارات الذين ينقلون الحجيج من مكة والمدينة وينقلون الركاب من مكة لغيرها من المدن وكل المهن اللي لا غنى للحجيج عنها هؤلاء لا يلزموا الإحرام ولا يجب عليهم الدم لماذا؟ قال أن هؤلاء بذلك العبد الذي لم يأذن له سيده او مثابة اللي مر على ميقات, ميقات مكاني ولكن لا يريد مكة هما سبق ذكرهم في الحالة الاولى لكن الامام اللخمي رحمه الله يستحب للشخص الداخل مكة للمرة الاولى ان يدخلها محرما وهذا والله اعلم انا ارى انه اولى للصواب لان في تقدير وتعظيم لحرمة هذا البيت الذي تهو اليه افئدة الناس من كل حالة بما صوت القسم الثاني مريد مكة من غير المترددين من غير المترددين كالوارد للتجارة او لانها بلدة هؤلاء اذا مروا بمقاط من, من المواقيت وجب عليهم الاحرام منهم ولا يوجد لهم دخول مكة في الاحرام وانما جاز ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لانه من خصائصه كما يقولون او كما يقول بعض العلماء المسهد بالخصوصية في هذه الحالة وهناك استدلال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز دخول مكة بدون إحرام باستثناء أصحاب الحواجب هو حديث ابن حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وهو على رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه عبد الله بن خطل هذا كان قد أهدف جرما كثيرا وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وقال اقتلوه ولو وجدتموه معلقا بأسفار الكعبة ودول من وهو واحد من ثلاثة أو أربعة النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمهم وأمر بقتله حتى ولوف الحرم دخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأس المغفر يعني أنه دخلها حلال من غير أحرام وهذا يدل على جواز دخول مكة من غير أحرام لأن الأبرة بعموم النص لا بخصوص السبب هذا الحديث يرد على من قال بمسألة الخصوصية من قال بمسألة إن النبي يدخل مكة ودون أحران يرد عليه هذا الحديث بأن هذا يعني هذا الحديث يرد على مسألة الخصوصية حديث آخر حديث ابن عباس لا يدخل أحد المكة إلا محرما وفي لفظ لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها هذا يدل على أنه على استثناء أصحاب الحاجات هو موقوف على ابن عباس ورواي الإمام الفاكي في أخبار مكة المصنف رحمه الله يشير إلى مسألة الإثاءة لمن تجاوز الميقات بلا يحرام ولم يقصد بنسكا فقال وأساء تاركوا ولا دم إن لم يقصد نشكا يعني شخص جوز الميقات بدون إحرام أساء لكن ليس عليه دم إلا أن يقصد بالدخول نشك قصد نشك واجب عليه الدم لكن إذا لم يقصد نشك فيه إساءة ولا دم عليه مسألة فساد الحج أو فوته لمن جاوز الميقات بلا أحرام إذا جاوز المرء الميقات المكان وهو حلال ثم أحرب بالحج ثم أفسد حجه بالجمع مثلا فيلزم بعد ذلك دم أو يلزم بذلك دم وهو باقي على أعمال الحج متماد عليها ووجه القول من المعقول إنه لم تثب في أفساد العبادة يلزمه التمادي فيها لأنها باقية بحالها لم تنفذ فوجب جبران هذا الخلل أو هذا النقص بالدم لكن لو الإنسان تعدى الميقاط وحرم ثم فاته الحج لسبب من الأشباب يعني أخصر كما ذات في الكلام عن الحص فهذا لا يجب عليه دم لرجوعه إلى عمل عمرة فيصير كأنه تعدى الميقات غير مريد العمرة وعليه ينقلب الحج إلى عمرة ولم يتسبب هو في فوات الحج يعني هو ما تسببش وإنما أخصر رغم عنه فقد سقط عنه تمام العبادة التي نقصها بترك الميقات وانقلبت لغيرها وعليه فلا فائدة في الجبران فلا فائدة في جبران عبادة علمت من أصلها إذ لا بد من قضائها على الكمال وبهذا وبهذا أبنائنا الطلاب نكتفي بهذا القدر من الكلام عن الإحرام حيث سنشرع إن شاء الله في الدرس التالي حول الكلام عن مسألة النية وما يتعلق بها في الإحرام وفاههم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته